بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا الذي تجاتبك في سوتها وتشتري الله والله يسمع تحاومتها إن الله سميع بصير الذين يظاهدون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدهم ليقولون منكرًا من القول الله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 فَمَنْ لَمْ يَقْطَعُ طَاعِمُ سِتِينًا مِسْكِينًا لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُطِعُوهُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ تَكْفُرُوا إِنَّ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ اللَّهَ وَيَسْتَكْبِرُونَ عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فينبئهم بما عملوا أحصاه الله والله على فر شيء ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الحرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ما يكون من نجوى إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أدنى ذلك ولا الله وما هم بين ما كانوا ثم ينفرهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم الم تر الى الذين جوع النجوى ثم يبدون بما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول واذا جاءوا تحيوك بما لم به الله ويقولون في أنفسهم لما يعذبنا الله بما نقول حدهم كهنم يصفونها فبكس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناديتم فلا تتناجوا بالإسم والعدوان الرَّسُولِ الرسول فلا تتناجوا بالإسم والعدوان وتناجوا بالدر والتقوى واتقوا الله إنما النجوى من الشيطان ليحسن الذين آمنوا وليس بطارهم شيئاً بالله بإذن الله وعلى الظاهر يتوتر المؤمنون جاء أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشدوا فانشدوا يربع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا الحلم درجات. والله بما تعملون طبيب يا ايها الذين امنوا اذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدينا جواكم صدقه ذلك خير لكم واظهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم ااشتقتم ان تقدموا بين يدينا جواكم صدقات فان لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واخيروا الله ورسوله والله خبير بما تعملون الم ترين الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم على الكذب وهم يعلمون اعد الله لهم عذابا شديدا انهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا ايمانهم مهما تنفصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغي عنهم أمهارهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون يوم يبعثون الله جميعا فيحبثون له كما يحبثون لهم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحول عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حذ الشيطان ألا إن الشيطان هم القاسدون. إن الذين يحذرون الله ورسوله أولئك في الأدلين فتبظاه لأضربن أنا ورسلي إن الله قويل لا تذر قوما يؤمنون بالله واليوم الأخير واتكون من حد الله رسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولاك تكذب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويذكرهم جنات تجري تحتها الأنهار طالبين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حظ الله ألا إن حظ الله